بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله رسله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا كم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض, بعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصرافهم عند رسول الله فَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْسَّلْوَى لَهُمْ نَعْفُرَةُ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ أنهم صبروا حتى تخرج إليهن كان خيرا لهم والله رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فتبينوا قوما بجالة فتصبحوا على فعلتم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر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 فَضْلًا من الله ونعمه والله عليم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَى أَحَدُهُمَا عَلَى الَّذِي كَبُرَ هَتَا تَفِيءُ بَيْنَهُمَا سورة ان الله يحب المقتسين ان المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله, الله لعلكم ترحمون يا ولا نساء من النساء عسى أن يكن خطرا منهم ولا فَسُمُّوا وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِإِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَثِيرًا الظن إن بعض الظن وَلَا ولا وَلَا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل أخيه ميتا فكرهتم الله إن الله سواب رحيم يا وأنفا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعاب آمننا كل ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله رفور رحيم إنما المؤمنين رسوله ثم لم يرتقوا وجهادوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله. هؤلاء كهم الصادقون.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 هُوَ يعلم عَلَّمَ الْقُرْآنَ والأرض هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا